119. وقضينا بَنِي بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا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 111. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 112. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 113. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه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 ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلتنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 117. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا 118. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من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 إ رَبًّا كَ يَب سُطُر جِزْقَمَ شَاء وَيَقُدِرُ إهُ كَلَ بِعبَادهِ خَبًا بَصير وَلَا تَقُتُلُ أَولادَكُم خَشتَ إملَاق نَحْنُ نَغْزُقُهُم وَإياكُمْ إ قَدْ لَهُم كَلَ 111. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا 112. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 117. وربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا 118. وربك أعلم بمن في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 121. وآتينا ثمود الناقة مبصرة بِهَا بها وما نرسل بالآيات إلا وَإِذْ 122. وإذ قلنا لك إن ربك حاط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 أفأمنتم أن يخسف بكم جالب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا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 وَإِن كَذُّوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ افْتَرَيْتَ عَلَيْنَا شَيْئًا قَلِيلًا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 إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا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 مَأوَهُم جَهَنَّ مُنْكنَُّمَا خَبَتْ زِدنَهُم سَار ذَلِكَ جَزَاءُ بِأََّهُم كَفَعُو بِآينتِنَ وَقالوا وَقالَاوا أَعِدًا كُا يِضَامَاءُ وَرفَةً أَإِا لَمَ بعثُونَ خَلْقَ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 119. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنثاق وكان وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ فِي السَّاعَاتِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْإِجَآءُ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ 111. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا 112. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 111. ويقولون سبحان ربنا إن كان رَبِّنَا ربنا لمفعولا 112. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا 113. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله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 119. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره